ولا ناصر والسماء اذا رجت والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل ان انهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهل